فسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والقامة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كذره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا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 ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو نسائهن.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 ان يكونوا فقراء يغلهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغليهم الله من فضله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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وله لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمبر للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 وَمَن لَمْ يَجْعَل لِلَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّت كُلٌّ قَدْ عَلِمَ فَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَ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 يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رِجْلَيْنِ ومنهم من يمشي على أرضه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 بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْزِنُوا كَمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او أشتاتا